ie hoor Yeah. Come يستعجل بها ومن يقترب حسنة مذر لفضيله الدكتور عن ظهره إن في ذلك لفضيله <تصفيق> الحياة والذين استجادوا Yeah. Bye! Oh! Oh,